Καταρχά, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدا بال فرعون والذين من قبلهم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 والقناطير المقنطره من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله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 الصابرين الصَّادِقينَ والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا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 ذُلْ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ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 θρύεια, بَعْضُهَا مِن αυτά από άλλα. Ο إِذ είναι رَبّ أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس ذَكَرُكَ الانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 قال يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قالتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ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 قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَأَمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءٌ قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آيَةٌ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفن مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملاكَ يا مريمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُك بِكَلِمَةٍ مِنْه هُزْمِهِ المسيحِ سَبْنُ مَرْيَمَ وَجِهَمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَجِهَمْ فِي والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 وَرَبُّكُمْ από هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا κύριο إِلَى الله قال الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فك στο مَعَ τη وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهَّ والله خَير الماكرين.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 وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ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 أنتم هؤلاء حاججتم في ما لكم به علم فلمتحجون في ما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 Ζητάω από εσά να κάνετε κάτι που δεν είναι إلا أنفسهم وما يشعرون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 وأنتم تعلمون وقال طَائِفَةٌ من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار اغفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن أَيُّتَأَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَيُّتَأَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بِدِينَارٍ لا يؤده إليك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 سيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِمِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ وَلَكِنْ كُونُوا رَب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا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 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَوْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي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 قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى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 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يَهْدِ الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ والملائكة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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب وما من ناصرين Ζητάμε από να μα كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التوراة. قل فأتوا تَوَرَّاتِ فَتْنُهَا إِن كُنتُم صَادِقِين فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا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 واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم تكفنون بعدا ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون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 ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون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 وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَعْنَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا و ودوا ما عنتم <والدو ما عندتم> قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ها أنتم بُنَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا عليكم الْأَنَامِلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ انتَسُؤْهُمْ وَاِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَاِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اِن اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَادَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ طائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما με الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبِّكُمْ بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُكُم مِّنْ ثَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَبُّ وكون بخمسه الاف من الملائكه مسومد وما جعلهم الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا ت وكلوا الربا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا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 ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Ανάπτυξη τη κοινωνία των πολιτών, δημιουργία تَجرِي مِنْ δημιουργία των خَالدينَ فِيهَا ونعم أجر العاملين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 تَقِين وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ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 والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين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 και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα και ταυτόχρονα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 وَبِئْسَمَثْ وَالظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حتى حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من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 تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون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 إن الله غفور حليم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 وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ سبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله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 أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أن هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ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 وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ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 قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا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 وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء μετά <تبعوا> από اللهَّ والله ذو فضل عظيم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 فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم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 وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله مِيثَاقَ الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتب تمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفرنا عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على عسلك ولا تخزنا يوم القيامة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 بعضكم من بعض فالذين هاجا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لَأُكَفِّرَنَّ Όλα ούτε χιλεν, ούτε χιλεν,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 جَنَّاتِ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ مَن بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إليكم وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ خاشعين لله وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ